Bismillahi r Alif Lam Mim. Zalik el Kitab la Riba. Fihudell Muttakin. AlLadin Yümenon Bil يَقِنُونَ بِمَا أُزِلَّ إلَيْكَ وَمَا أُزِلَّ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَآئِكَ عَلَى هُدَى مِرَّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ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 إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلال تبلي فَمَا فما ربحت تجارتهم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 129. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 120. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم ثم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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا منها الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَنكُن فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعًا إِلَى حين، فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْي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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِذْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 min بق لها وقثاها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا من صراخ فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة غضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا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 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 كتاب بأيديهم ثم هذا من عند الله ليشتروه ليشتروه ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت بأيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهداه فلن يخلف الله عهداه أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأولئك, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة،هم فيها خالدون. وإذ أخذنا من ثقاب إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ لا لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَن تُمْتَشَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْهَلَ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِن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 باعرفوا كفروا على الكافرين. <سؤال> بس ما الله بغيا. بغيا الله منفضه على من يشاء من عباده.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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَاهِ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 أنهم آمنوا واتقوا ل mouths بة من عند الله خير ل mouths بة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب على المشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمة ما يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ن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 ما لك من الله موليو ولا نصيد الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حقا لا وتي يؤمنون به وَمَن يَكْفُر به هم يا بني إسرائيل.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 وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهِّرَ بَيْتَيْنِ الْطَّائِفِينَ الْطَّائِفِينَ وَالْعَالِكِفِينَ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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَهُ تُبَعًا عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتك ويعلمهم ve Kitabı ve Hikmeti ve Yezekihi. İnna ka ta'l-ʿAzīz al-Ḥakīm. İnna ka tal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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُنَّ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبَاغَةَ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَاغَتَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجَّ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 Vale in tebagte, ommu bagdi ma jak min algim. Innaka ida al min alzalim. Aladin aten al kitab.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 وَمِنْ حيث خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ الَّذِينَ لَا يَنْتَهُونَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ مَا فَلَا تَخْشَوْنَ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ رَسُولٍ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 İnna Allah ma' al sabirin, ve la teqlulu l miiy, qutul fi ب شئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ بِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِي مُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ سكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أأمركم بالسوء والفحشان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا زَلَ اللَّهُ قَالُوا قالوا بَلْ اتَّبِعُوا مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْلَمَا لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالْبِرِّ أَن تُوَلُّوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ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 وَقَامَ الصَّلَاةُ وَأَتَّعَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَنْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْضَرَائِعِ وَحِينَ الْبَسِّ أُولَاءَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَاءَكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اتباعلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَةِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِي الشَّيْءَ فَاتَبَعُوا بِالْمَعْرُوفِ فَاتَبَعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ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 fa عدة من ايام الاخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأنتصروا خير لكم إن كنتم شهر رمضان الذي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 Yuridullahu bikum l-yusra, la yuridu bikum l-usr. Walitukmilu l-'iddata waltukabbiru Allaha 'ala ma قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 قل هي موآقات للناس والحج وليس البر بأن تؤتى البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء واتؤتى البيوت من أبوابها, وأتوا البيوت من أبوابها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 فَإِنِ انْتَهُوا فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدين لله. فإن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 وَانْتَقِمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال وَإِذَا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وإذا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ خَدَعَتْهُمُ الْعِزَّةُ بِالِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ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 كان الناس متواحدة، فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين، وأزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلاف فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أطوه من بعد ما جاء.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 وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو لو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو لو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار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 وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مروتان فإن ساكوا بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا ان يخافا الا ان يخفا ان لا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَمَسْكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوا ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 ب وَلا ولا مولود الله بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 119. إذا تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ إِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست ماء عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. وانظر إلى حمارك ولن جعلك آية للناس.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 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ والله بما تعملون بصيد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 يُصِرُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ في فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَةً تَعَفُّفَ تَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ